بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلتلت الأرض لذالها وأخرجت الأرض أسطانها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدد أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يظهر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل بصال ذرات خيرا يرى ومن يعمل مثلان ذرات إن, إن يرى.